يخرج من بين الصلب والتغائر إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات إنه لقول قصر وما هو بالأسر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل